أوه... أوه... أوه... أوه... أوه... أوه... أوه... أوه... إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ومديح أجل للناس وجميع الطاعات إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ومديح أجل للناس وجميع الطاعات هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال ونملأ الساعات بصالح الأعمال هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال ونملأ الساعات بصالح الأعمال نسعى الله إلى الخيرات فسعوا إلى الخيرات فسعوا إلى الخيرات ونعيم الجنات <تصفيق> إني ألقي الناس في صوني وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبول هل حفرة من نار أم روضة من نور تمضي بنا ومصيرنا القبول هل حفرة من نار أم روضة من نور ربّاه يا غفّار رباه يا غفار اغفر خطيئاتي إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ومديح أجل للناس وجميع الطاعاتي هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش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 الغوث يا رحمن يذهب معاناتي إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ومديح أجل للناس وجميع الطاعات أكي على ما ف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 وأهجر الآفات في سائر أوقاتي إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعاتي الن <سؤال> سومی و سلتی و ندی خ جل اجلی